گا الَّذِينَ اتَّقَوْا بلدی نل کے وَالَّذِينَ ن تھوڑا نیمارمار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 اجوج و سونی نکل اجنی کار وعنده سو الكتاب وَإِنَّمَا يُلَيِّنُكَ بَعْضُ الَّذِينَ عِندَهُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاثِلَ أَرْضِنَا نَقْصُهَا مِنْ طَرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لحكمه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 چار بسمین علی إليك لتخرج الناس مِنْ کے دیر الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج ملائك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم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 وَاذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَنْ جَاءَكُمْ مَنَ يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمُوا إِنَّ عَذَابِينَ شَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أن چل مو یا نوپیم سی و مما تدعوننا